ولام صحف ابراهيم وموسى الله الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Allahu akbar Saniya Allahu liman hamida Rabbana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 اتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا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 سرور متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرين التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدين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 عليه وسلم اللهم ارحم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولربك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف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 يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشفروا جرحاهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز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 Gràcies.